الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الاربعه اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره هذه القواعد الاربعه تكتبها الإمام لكن الحمد لله الله الشميخ بينا المسلم ورشاق وفينا الشرخ والإسلام هذه القواعد سميّد من المسلم ورغم. هي قواعد عظيمة نافعة معقوله من النصوص يتبين بها من المركع والمؤمن الواحد من الله وتبين بها الشرك وطف من الشرك نعم على الله صلى الله عليه نعم اذكروا خير ومباشرا خير الله الكريم برع العظيم يتولى في الدنيا والاخره وَيَجَالَكَ مُبَارَثَ مَيْنَا مَا كُمْ وَيَجَالَكَ مِنَّهِ إِذَا أُعْطِيَ كَكَرْ وَإِذَا الْسُّلِ يَصَبَرْ وَإِذَا ازْرَبَ التَّعْضَرْ أَيْنَ هَؤُلَاءِ أُولَئِ الثَّلَا أَجْعُلْ وَيَرُسَادَ وهذا لم عَلَيْهِ معه يُعَلِّمُهُ الله عليه هو يعذبه ويدعوله يبع ثم يدعوله. خلاص على الله الحريم رضا عظيم سؤال سوى اسمه إلى الله تعالى. بس بس العظيم. بس وأوسعها هو سطل. سطل. سبحانه وتعالى باسمه الحريم وبربوبية للعرض العظيم فالعرض أعظم و أوسعها و هو سقف سقفها و أعتبرنا للعظم سوى رب سبحانه وتعالى ورب كل شيء أسأل الله سليم ربع سعوين أتوسل في تسليم الكريم سليم وبنوره ماذا في هذا يعني يا طالب العلم أسأل الله أن يتولأ في في سبحانه وتعالى ويربيه سبحانه وتعالى ويوفيقه كلمه فيه تولي في ما يسترخصين و اليات الله الله له في والتولي. في ان الله في الدنيا و الاخره يجعلك هيجي على و باقي الى ما في في اتجاهك في اجتعادك وإذا مبارسنا يتعادل أحد الأخرين توجيه وإنشاده ذو بعض الجائع كثرة العالي تحسن الى الأن لحمول وزيونهم هل هو يتعدى لك عجليه فيه او ببدل أو او أو بشغاعة وجاهده إذا كنت مباركة مخدومة جعلت من الجارات يتكع وإلى السرية القضاء وإلى المنصفة هاي دعوة تعليم ثلاث دعوة على النصف الله يعلم. الله يعلم ويدعونا في هذه الدعوات العظيمة التي تجع وفير الدنيا والعالم. تعليم ودعاء تعليم ودعاء ودعا. هي أفضل الأخ أنا أنا من في هذا هذا الوح يُعنّموا ما يسعب ويُدعو لك بهذه الدعوات العظيمة أسعى الله إذن الله الرضي أن يقول له أيها المجتم وعلى طالب العلم في الدنيا والنحن وأن يجعلك مباركة أينما خلق وأن يجعلك ممن إلى روح يتكّر وإلى الدنيا انتظر وإلى يعني أن هؤلاء الثلاث ربما تسعى هل يستطيع تقلق من هذه الموقتها؟ إما أن يكون في نعمات في بلد في, في ماله وفي أرمه يحتاج إلى أن يكون يشكر في أن يحتاج إلى وتعالى الله هو هذا شعر رجل منه ويشكر فيه بالإنسان اللي يتحدث بها ويسيبها يا الله عز وجل ويشكر فيه بجوانها فيصبح هذه في دورة الله عز وجل صعب صعب وبالنساء وبالجوانح كما قال تعالى قادتهم ونعماره من ذي ثلاثه يلي ولله واضطهره حجيته يلتزم هذا الجوانح ولله الله واضطهره حجيته قبل والحركه الثانيه ان يكون في البيض أو بالخاطر أو بالأهل أو بالولد فيكون صادق يكون صادق ما يجزع ولا أستخدر فيحدث تفكى على الهلع ويحدث في, في الله يزعو الله عز وجل. يوضي محدد ولا يشهد ولا يشهد شعباً ولا يتخلم بكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهدي لما لما صفي أول كلاما جاهز الناس لا تدعى على خشفه إلا بخير لأن يؤمنون على الحكوم ثم قال الله عزيز ورفع ترجمة الزمانيين ونسو في عقبي ابن الغابري وفد الأولى بذلعين وكما قال عليه الصلاة والسلام كيداً من يحتاج الصبر والصبر يكون حفظ الناس على الجنات وحفظ بتاعه تحكي المخلوطين تنشو المخلوق، للمخلوط في حرف الجرال أقرأوا هو الصغر والحالة مساجعة أن يكون الإسلام جدري في الله قصة الله يقرأها الله في الله فيعتدد التوهم الله على المرة يتخلى على الآطية وينزب على المرة منها بخلقه ويخلقه ويحضر حجيات ذلك على أنه يكون هناك خلقه هذا المسكين السفر السفر إذا وزر يسفل الجوة وعده بإستوى يبدأ يتخلى على نفسه على على هذا واجه ويوض المبارد إلى أهلها هو في الباك هل لا نعمه يضاعف فيحتاج الى شيء وبين مصيبه تصيب في بها فيحتاج الى وبين جلس تردد سبح فيحتاج الى ثوبته هذه النقطه الثلاثه لا تمنع الا اذا في, في, في, في نعمه يحتاج الى ثوب او في جلس يحتاج الى ثوبته اذا كان الانسان يشكر الجعباً ويصبرها مصيباً ويصبرها بعطياً فهذا دليل على سعادته ولهذا قال الشيخ محمد الله عليه فإن هذا السلام عمضاء السعادة وإن وإلى وإلى, وإلى فإن السلام عارف هذا دليل على السعادة فنور السعادة جديدها والصبر على الفاعلة والسعادة على من الضرم والصفاعلة <تصفيق> العمل اعلم أرشدك الله للباعة اعلم أرشدك الله اعلم باب الكلام اعلى والعلم هو معه يتاثر بالانسان يعني وسيبقى انتظارك ياخذ ما يعني هذا العرض وسيبقى تكذب ويتذب ولا تتكفيه هذا هو العلم العلم واليقين الشك الشك هو ما قال من في, في امرين إذا خلع احد حاجة الثلاث تنشف وإذا خلع أحد الأرض وحد وما يبثم بالإنسان بقمجة يستطيع علم علم ويقين وما يشف فيه يستطيع وما لن يقول على الإعجاب يستطيع تعلن هذا الأرض ثم قال أرى الله للقاعة لا جعل راح على ادعو لكم ارشدك الله يطالب العلم وصفك الرشد حتى تعمل في طرحة الرشد هو العرض في طرحة الله على اختشان كل ردنا الرشد رائم ولليم يعمل على ضطيرة يعمل بعلم اما من يعبد فالله من يعلم ولا يعلم فهذا غاضب وامر من يعلم وانت بدون علم على الراحه فالرباح هو الذي يعلم بعلمه وفيها ولما ارسلك الله للمعافيه اي جعلك راكدا تعظم العلم الشرعي ارسلك الله للمعافيه فعلا يبنى ويسلم يا العلم ارسلك الله للمعافيه واختفى الوش نعم اعلن أرشدت الله لطاعته أن الحميدية من لت إبراهيم أن الله للحظين لت إبراهيم أنت الحديثين. الحديثين أن تعبد الله وحجر مصير صلى الله عليه قال تعالى وما خلق الجن والحظة إلا يعبدون الله الله فصلت الله رب بعد اذكيه من ابراهيم سيتاكد ان الحنيف هي, هي ان تعبد الله تبارك وتعالى اذا بالله ما هي معنى فتقول ان تعبد الله تبارك الله مخلصا له الدين تعالى ولا راد العباده و سبحانه وعباده كما فيكم ولن تقصد له الدين وما امر دنياه الله ونسله الدين ويظهر الدين على الجلا والحساب وقد ذلك يوم الدين يوم الدين وما اكرمكم فالحديثية من الإسرائيل أن تعبد الله هذا أمر الثالث أن تخفف العباد وهذه المعنى لا إلهة الله معروها فعلا لا معبودة بحقه إلا الله فالكلمة التوحيد هي عبادة الله ما أصدق فيه له وهذا لا يكون بس نبي والإنسان. لا إلهة نبي الاثبات فالاثبات على عباده الله, الله. والذكر على اول براءه من الله تحت احرام فالحديث عن من تعبد الله لا مع الاحرام يا ويل الحديث عن ابراهيم ليس حتى له لو ان الله والامر الثاني ان تخلص من عباده ولما هو الا اعطي عائد الراف عطياني سلم تستعر الإخراف وإلى ذا الإخراف يجب سفوه بالطاوط لا تستخدم لا تستخدم شيء إلا بالإخراف ووطوه بالطاوط وطاوط الله عز وجوده قال تعالى فَبِي جَسْتُمْ بالطاوط والله الله تعالى وما خلقت الجن والانس نعم هذا الله خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالى خلق عبادتك الجن والانس عبادتك والعباده التوحيد سبحانه وتعالى توفيق الله واصحابه ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده علم ان العباده لا تتم عِبَادَةَ الا مع توحيد كما ان الصلاه لا تتم قواتها الا مع الصواب نعم الله خلق في, في عز وجل والله فيه فيه في كل الله أصدقى للمرد لا نمتل لنا ولا فقال الله, الله ولا تشكوا بشيء لا, فالعبادة لا إيه إيه مع التوحيد والتوحيد هو إشارة في الله في الإيمان وهذا هو المفترض لا تصمم العباده عباده الا مع التوحيد والتوحيد ان لا يعطي عملك السلم فان وقع الشرك زاد واذا زاد التوحيد العبادة العبادة ما تصمم العباده العباده ما مع التوحيد والتوحيد هو افراد الله للعباده فاذا عرض الله العباده مع لا تسمع عبدا الا مع الصلاه مع لو صلى غير مع لا حول الا مع هذا إلا يقولون حتى كما الله يرد الله في الساعة في السلال أرضها ما تكون وإلى صدر الأمركس وكف الحفظ نعم نعم نعم نعم نعم نعم الساعة في يعني يجب جارك ها يا راية رحبان شغل المهم على فائدة دخرة نعم نعم الله جلاله يجب الله جلاله الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد اخرجه المعرفه رحمه الله وقاعد الاربعه قال فاذا عرفت ان الشرك اذا صارت العباده اتجها واحبط العمل صاحبه من الخالدين في النار عرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك وعلى الله أن يخلص من هذه الشبكة ويشرط بالله نعم هذا أمر عظيم ونعلم أن الشرك يعبد الأعمال ويرسلها إذا حارب شخص العباد فهو رجع على كما أن الحدث يبطل الصلاة وصلاة الصبح على الحدث فتلاقي الشرك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 أعظم ذلك يحكي الله وإذن خاطبه الشباب وإستنكي في كل شباب لأن أشبك من العظيم إذا كان الظلم الله به إذا هو لا يأثم وفاهده مخلب في النام وعظمه يا إحرام العظيم إذا يعطني في هذه الحالة ويندع الله الشرف وأنواع وحسلام ودراعك لا يا الله حزيز وجد أنه يدره الشرف وحسلام وكراعك تعال حبيث يعني انت عاوني تجانب فأنا برد مصابي جانب في في في يعني ذالها بعيد لشهات وشيبتي لا أعبدها فليأت عبيني ومنها مساء بعيد وبريد يبريد وبريد يمبروها أنبية فعيد لهم والخليل عالم صلى الله عليه وسلم قوله بسنسة ان تعب وقع وحيدا وحيد على امام مطول وقال الله أبنى. أبنى إبنى ام ذلك فإن رب عادتك بينه غيره وبينها هذا عبره ومفتح هل لا يعبد الحباب؟ قال إيه؟ شنوك لي؟ تعليه فجارة وفجارة منه وبليه عبره من رب إنا وإن أرض لنك في ربنا إذا حال حليل يسأل ربنا يا الله هو ومن يأثنه على العربي عليه كان يصنعه الحليم في فمن بعده ومن يأثنه على قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك يشاء نعم هذا الشيء العظيم لا يغفر لذلك الله حاجة. من لقمه على الشرم لنه يعتبره اما أما من لقمه في فعجرة فهو تعتبر الشرم بالعاطم في فعجرة الشرم حتى ان شاء الله رطى له بالفصيل وإباعه وإذنه على عمره ثم يقصد منها إلى في لا ولو قصد من العاطم ولا عمّا كي وقد الله والرصاة ستكون في جناية موحية لا أنساها، لا نحن لهذا سألتها فإذا ما يخلص النار الشباب ما من, من النار الله نعم الله عنك وَلَا ذلك لِسَنِ مَعْرِفَةِ أَرْضَيْ خَوَاعِدٍ الله تعالى في كتابه يعني شعر تتخلص من هذه الشبكه والكتير يعرف هذه الأربعة قواعد الكتير هذه الأربعة هي تني بين الشرك والطهيف بين الشرف والوحي في فعل الشرك لا الله على صلى الله عليه وسلم واعملوا طهيفا وفعلت فينا وجبت الحرام تعالى يوجب على مسلم ان يعتني بهذا الامر ويتعرف على الشرك واشكاله وعلى راحه وسلكته منه وما هذه القواعد فهذه الله ستوالي ستوالي في كتابه تكون عرفت في خلاصك ورجاك من هذا الذي هذا شانه اعظم الذنوب واعظم الطريق واعظم الظلم بلا يقبلنا الله أجمع صاحب المثل على حال أعرف هذه القاعده الحرة التي تميز شخصيتك هو السبب في ترقيتنا في سبيل الله. نعم. الله قال الأولى. قال ما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرون بان الله تعالى هو الخالق المددر وان ذلك لم ينفلهم في الإسلام قوله تعالى قل من يرزقكم من السماع والأرض أمن يملك السمع والأطار ومن يحجي الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أبا لا تستقون هذه هي قاعدة أولا أن تعلم أن الكفار الذين قاتلوا من رسول الله صلى الله واستحل بماء ما ظالم تصرهم جاء الله وحالح مراجع مجدر الوحيدة المبينة ومجدر النظوم المسلح ومسلح ورعا وبعدها تظهر بلسة هذا الأفرار لهذه الوحيدة المبينة بعد ثابت الثالث تلّبعها تصرر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تظهر لساحة ورعا ما الذي في هذا التوحيد هذا السمة حتى ربنا ويقول الله في هو فخذ الله في أفعاله أفعاله ما في صحبة ورد وانس وإحياء في الروم حتى الله في أفعاله أفعال الله أخذ الله في الله. لأن الله هو تعالى تظرج أن الله والله 한국 وهي الورض وتظرج الله هو الحارب وعيره خير وتظرج الله الأجد در وعيره مجفى وتظرج الله صار وعيره نج trace هو وأنا هو الوحي المجيد وأي على وجود وأن أسألة منه وهو مسألة هذا يسمى كو حدروا وقد فقد الله ما ذي على السفارة السفارة أذيل على السفارة عامين ورب العصر عليهم ساقوم الا ان كنت لا تقوم قلنا في يده ما تقوم بكل شيء واذكروا ولا تروا عليهم ساقوم الا ان كنت لا ومع ذلك ماذا تفرض للإبلاع ما السبب؟ السبب أن نحن هو محيلة وهو الدعاء للسلام والسلام الله على حكم إذن إلا الله أريد أن إلا هذا هو الذي يطعه بالشكل هذا هو الشكل أرض أطرور في هذا حاصل إذا كنت ما تأخذ ذلك مع كون المدراء من الأصولوفية كفروا من الإسلام وصاروا وجاهد في احتلال هذه مهمة تعرف أن المدراء من لا يكفي للدخول إلى تقول لعباً صحيح صحيح مضروف لكن ذلك يدخل حتى توحد الله في العبادة حتى تقرض توحد اللغية والعبادة توحد العبادة، توحيد الله ينعرف حال هذه من دعاء أجلال فتوى والصلاه الصراعات وبصورة من تُحذّر الله يا عالمي هو، تُحذّر الله يا عالم تَعْذَرْ لا تُحذّر الله يا عالم، الله يا هو، ولا تُحذّر الله يا عالم ماذا ولهذا فإن الله يستغفره قبل يا عالمه، الله يا عالم، ولا الله فلا بد ان تعترف بهذه تعلم ان الاقرار وتركب الربوبيه لا ياتي في الدخول في الاسلام كنت مين لان الكفار من بذلك ذلك ما دخلت لهم بذلك وكفرها وكفرهم واستحل ذبائعهم واوانهم الله عنه قال <تصفيق> انهم يقولون ما دعوناهم توجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه الدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يفتركون ان الله لا يهدي منه وسائركم كفار ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعظمون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله هذا هذه الانفعال الثاني ان كفار الكفار يقولون ما بعوناهم وتوجهنا اليهم ما نعلم ما نعلم سام ولا سام ولا سام ولا سام إلا الفرق الله يعبدون من منهم من يعبد الشرك منهم من يعبد الطهارة منهم من يعبد المطري منهم من يعبد النظير منهم من يعبد يدعو الله وهو جهنم لا لانهم الله لنا لا قدنا لا نعطون هل لا، هل هل إذا حتى الله لأنها لهم جاهز الله فتبروا هم يقدمون يا الله ويقضروا الحوائزنا يا الله أو يعطون الشعب والحجارة حتى الله فعلي الهداء على من الله أقرص النعي الله تنفل حوالي الله وكشفاً لأعزالله وهو لا يتقال الذين يقولون أن أعبد الله أولاً يشفى إيه سأولاً الدليل قول الله تعالى ما تريع على الأسئة والأسئة والأسئة الله تعالى في أول سورة الجمعة وَالَّلَيْنَا من مِنْدُونَ لِأَوْلِيَاءَ ما يعبد الله تعالى لا الحج علمت يا درا الواحد الشيء ده انا جدا ليك يا درا وذن لا تعبدوا الا الله فاعبدوه الا الله تعالى حفظ عليهم الجهة الحكمه الحكم الأول الحذب أنهم في قولهم المقابلون الله لا تقابلون الله بل تبعدهم ناويح العامل الثالي على في هذا المقابل حينما يقولوا حينما يدعون أخطار الذين والأنبياء والأولى والأسرة ويقولون أننا نقابلون أي الله قالوا هادكم سيديكم لا تفاجدكم با تفاجدكم وحاكم معنا بسم الله وهو انه في هذا الاعتقام هذا الاعتقام هو يجمع يذبح الأسهار والحجارة أو يدعوها في ذو أو, أو فيها هذا الحجم هو الشفل العيس ولهذا قال الله تعالكم في ان إن الله يحكم فينا في معضية إن الله لا يسينا حتى على كل يقول إنهم الله وحصلوا على أن يكونوا في هذه المعارفة من دعا خير الله ودخل الحرق لله وزيد الحرق لله وزيد الحرق لله الله أو رفع فحيد. فحيد. هذا العارفة ولو كان يعتقد أنه لما يفع ولاده ما يفع ولاده يفع ولا اللي يفعون ولا الله لكن في نقول هذا هو <تصفيق> <تصفيق> ما ولا ولا ولا ولا ولا وستشع الدليل على يعتقدون او يظنون ان ذا ما عاتقد الله ولا الله لا يراهم فاعذروا الذين او ولكن هذا العدد، ورمه من هذا القرآن عمله الله صارت وصارت لهذا العرب واستحذر نبيه رباء الله في قوله إنه مصرر الله وحكم عالم ويعود الله ويعودنا من الله الله لا تعم ويعودنا من الشرع الله الأبو جالي فجره إذنه هذا القرآن إليكم فلسفنا على الحرائي نعم. أعطى طعونا على فجأة مع المرأة فما يتعامل نعم. يضطر الله عنه قال الشفاعة شفاعتا شفاعة, شفاعة. شفاعة منفية وشفاعة منفية وشفاعة, من وشفاعة مسبتا فالشفاعة منفية ما كان تقرب من غير الله فيما لا يحفر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بنا رزقناكم من قبل أيها يوم لا بير فيه ولا قلة ولا, ولا كباة والكادرون هم الظالمون كي يعبدون ما يعبدون الله يعبدون الشفاء المؤلف ان الله من الشفاعه الشفاعه النقيه وشفاعه المسلمه الشفاعه النقيه وليده الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان يطلب من الاقسام من لأنه لا, لا من الله لكن فلا تستحجز من الاحجار والاحجار الله إذا من الله نمذل من يشعر حجره إذا بينا وقال فقال ولا يشعر إلا بما يكتبه إشبع على إن الله يشفع والله تعالى لا يدنه أن يشفع لأب والثاني الله أن يشفع والله لا الله حتى يشفع فيه فبطرت هذا السرعة التي يظنها والشكون في أحزان من الآيات هل يفترض أن الذي تطلب من غير الله فيما لا يأثر الله فإذا قال يا رسول الله تعالى في ملاد هذا الشيء يجعب على الله و الله الثلاثة العليل بعد لا لجمع شيئا. لكن فيها وفيها وفيها جاء الناس اللي في الحق يدعو تأليه قوة الشباعة ويا الشباعة التي تردها ويشتدولي عليه السباعة المثمين السباعة الظاهرة فمن قرر السباعة وقال لله الله لان هذه الافراط شرطه شرك الاحلام او او الحي أن الله الله الحي من النار او يسلب الجنس فلا يدعى هذا لا يقول ذا يلعب على والله من قبل أن يأتي ولا أولى ولا شفاع الشهر. يعني وليس فاع بس لشعب وقال الرماد ولا كفيع شفاع قالوا نحن قلت له يوما جاءت الديلان ولا ينقلها منها ان تتعامل تمتعتم لا لا تقل من وما تعلمتم الاحياء فليس المنقود الشفاعه وانه الشفاعه مثل لا الله قَارَ وَالشَّفَاعَةُ مُفَسَةً يَمَدِي بُطْرَبْ مِنَ اللَّهِ وَالشَّابِعُ لا الشبع عن من الله يقول له يارض بشفى في نبيك من الله ومن الله يشفى عني الله لذلك في الحديقه حلال <سؤال> وقضى من النار وحاله توفي لنا كذلك في امرنا يا في تطلب من الله اما السماه بتطلب من راي الله اي فيما عبد الله نعم عفى الله عنه قال الشافع <سؤال> المكرم للشفاعه ومسوع لكم بضي الله لكم الشافئ محرم بالشباعة الله تعالى يخدمه الشافئ لقصة يخبر وإلا فالنورد يعود إلى الله حزين الله تعالى هو الذي حرك أم الشافئ لقصة ثم أحرمه تخبر يعود الله تعالى أولا يحضر قلب حتى تشعر ثم قبل الشجاعات قبل الله تعالى تقبل الله ولكن الشجاعات الله على الشيء فقبل على يوم عليه وسلم يورا قيارة يشجع الخلال لأن إذا ينفعك عادا الله عن المحال لأنه ثم يتفيده من الله يعني أن الله يحفر ترفع رسحة وثلت نفعه وشفى أشخاصه ثالثة من وهذا هو المقام المحمول الذي ينفعه في الاولون هو وهو ويقعه في مدى الله رسيلي سبحانه وليه العيدة أنه هذا هل هي هذا في هذا النوصف سرح العظيم ثلاث مليح يشفعه الله في عدد المعجين ويكرمه الله عز وجل ويكرمه ويكرمه في هيدا في سرح السرح هيدا في السرح يكرام الشهر وإلا أنهم الله ودفه الجرس وعليه السلام فهو النبي هيا يحرّف تقاله السلام قدر سبحانه الله الله ولكن الله حتى ما اشتاها تقرروا للمقاعدة أَفَاللَّهَا قَالَ الْمَشْرُوعُ ابو هَظَلِيَا الله صَوْلَهُ وعمله بَعْدَ لَيْهِمْ كَمَا قَالَ من الذين يستعوا عنده إلا من ألا هو المسوعة رضي الله عنه وقاله هو حقه تعول أما على الله هو الله ثلاث كده هو المسوعة على المسوعة السلطة الله السابع يسعى كما قالت الأم الذي يسعى وسهل الذي فالصدق الثاني يرضى الله على المسؤولة قوله ولا يكسأون هكذا يبهر والذي الله هو المحيط والذي الله رباه ومن ذلك المسؤولة قول الله تعالى وفهم لا تبهر صفاعة شيئا إلا من بعد الله عليه وسائل والمسؤولة فالعيب في هذه المسؤولة وفهم ملت لا تنسوا عن يسوع إلا أن نرجع إلى الله وننتظر رمضان. نعم. نعم. نعم. نعم. وذليل هذه القاعده الثالثه من القواعد الاربعه تميز بين المشتكين والموحدين ان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بهذه القواعد المؤمنون الى الكافرين ويتميز للشرك من التوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تعثر الله في مناسب متفلتين في عباداتهم من والأحجار. منهم من يعبد الأشياء والأحجاب منهم من يعبد الشمس والطمر ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح اللذي ناعهم كلهم كل أول وقاتلهم جميعا كما قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تقل فكنتين كله ذلك وقتها الشك حتى لاتو. حتى لاتو حتى حتى لا شك حتى يزول الشك فقاموا صابروا في تلك هل الشك والذي يعود الحزن والذي يعود الانبياء والذي الملائكه كلهم كلهم مشكلة. كلهم مفعتوين. كلهم على بعض لا تصفيق. روح فجل المعلم رحمه الله على هذه الأنواع من معبودات التي تُعرض من دون الله. على عبادتهم الشمس والطمر قال الله تعالى ومن آيات الإير والنهار والشمس والطمر لا تصدوا الشمس ولا بطمر تصدوا لله الذي خلمه لأنتم لأ من يطرون تليم أن نريع عبادة الملائفة قال تعالى ولا تنظر كما تتخذ الملائكه والنبيين جليل دليل من بالانفيه والله تعالى في, في علمت الله يا ابن مريم اانت قلت لنا تتخذوني الله قال سبحانه ما يقول الا ان قلت لهم كنت قلته تعلم في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. اولئك الله تعالى أولئك الذين يدعون يذهبون إلى ربهم ويسير عليهم صراط ويرضون رحمه ويحبون عباده إن على بعضهم صراط أولئك الذين يدعون الذي يدعونهم دون الله هم يبتغون الوسيلة إلى الله عن الخرض إلى الله الطاعة الوسيلة في هذا الذين نعوذ بالله من إلى الله الطاعة ان هؤلاء هؤلاء الذين تدعونهم هم يقربون القربى الى الله ويذكرون القربى الى الله في الارض فكيف تدعونهم وتعبدونها وهم يعبدون الله ويذكرون ذكيره وقربها اليهم ودليل ازالتهم للاحسان والاحسان الله تعالى اثر ايكم الله وعز وملائكه الاخرى هي الثلاثه عند العرب الله وعز ومنازل تاريكة من خلال ثلاث صنع لأهل الضحر تقيس ومن حولها وهي صحرة كان يرسل عليها رجل السويق في الحاج ثلاث تعاطفه على قبله ثلاث وقبل تشكيس الرجل الذي ينفه في الصحرة والثلاث بالتخييس التي يسوع على لها وهو يقيف فيهم فرعون يبدي معه وحزن خجلا فأخذ أمراتي هو لنفسه في, في, في قريش ومن حولهم يعودون عن دولة وملاء كليا في الساحل يعودوا عن دولة على قطعة هذه الأحساء وهناك هناك هبض القريس هناك لكل قبيلة سنة ووحدة بل لكل بيت وقصة لكل بيت وقبل الجافح شكرة العسنات هذه الأعظام المشهورة رأيتم الله مع العزة خريفة ثلاثة الأحساء المشهورة الخبيرة أضع في حديث الواحد الليكي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يعني نعوذ حنين يعني الى حنين ورزق حنين بعد خمس محشه و... ونحن حدثاه عبد هذا الاعتلاف من الروايه يعني يقول خرجنا عفو عنه ونحن حبيبنا عبد بالشرك لاننا نستقر التوحيد والرباط في القلوب فباركنا بصدره نوارا بمشتكين ولا الفترة بحجر يأخذون عليها ويأخذون بلا أنسحهم يعرفون بلا فلحسنا فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع صلى الله عليه وسلم يجعل لنا الحجرة نسميها ذات أنواع ومعرفة الهام قالوا هذا لأنهم فتكة واحدة بالشجر ومستفروا من إيمان النبي صلى الله عليه فالله الله إنها السنة قلت بولا نبي ابن كما قال سنة اسرائيل في موسى ايجعلنا إله النماذة فجعل النبي صلى الله مقالتهم كما قالت في جنيه إسرائيل فألوا قالوا موسى في العالم والذين أفلهم طريبا طلبوا من النبي إسرائيل ونجعلهم خذرة يجعلنا أن من هذه المقالة مثل المقالة اللي يضع عبارة بالمعامل والمعامل من الأضمار ولكن الزجر والمعامل الزجر والمعامل هذا اللي علم أنها أراجع ثم ويجي ملك ونهي عم ولم وهذه القاعدة الثالثة ثقورة أنه لا ترق بين عبدالله وأن من عبدالله سيئة الله عزيزه هو مسلم هو كان على عبدالله أو حجر أو شمس أو طمى أو جيم أو إيم أو ملك حتى لو عبد أفضل من أن نرى علينا في العرض لحمل الوحيد الأصابي العرض الجديد أرى في أو أو من كل هؤلاء يعتبرون مشيش. لا ترصلي ولذلك أن يكون جميعا تستحل جمعاً وأموالاً ومجاهدهم ومحافرهم ولا يتحرك فينا في هذه القاعدة أعرفت على عباد القبور في هذا العصر وقضناه وبعناه لأن عباد القبور في هذا العصر الذين يطوفون الذين يدعون من من دون الله ويذرون لهم ويذرون لهم ويذرون لهم اذا نهاضه الله لن تصل وقالوا نحن لا نحن هذا ليس بالشرك نحن نشهد ان لا اله الا الله ونحمده رسول الله ونسلم ونسوه الرسول واشهد لنا مشركين فكيف يجعلنا مشركين للعباد والاخبار والركعان نحن لا نعبد نحن نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد الله ورسوم الصلاة والذكي وراغلوم ونبرع للشب ولكن هذه محبا الصلاة والتشبع تتوصر وثينا وتشبع ومحبا الصلاة فكيف تجعلون راهزة الوثنيين الذين يعبدون راغلنا نقول ما نقول لهم ليس كل رسكين يعبدون راغلنا وراغلنا فالبعضهم يعبدون ملائكة وضعوا من أجل الإفتاريين كما أنهم وبعده كعبدون الشتاب وبعده كعبدون الشتاب فلم يخبرون النبي السراب بينهم بصاح جميعا الجميع في أنهم من العربي العرب اللي عبدوا الشتاب بسمهم فهذا فعليه في هذه انه لا فرق بين المعبدال وأن من عبد غير الله أين هو يطلقون وعند الدعاء عبادة لذلك عبادة ونضع عبادة ونحن نوع من نوع العبادة لبشر أو لباية أو بالنبي أو لحيا أو للشاة أو للطباة وعند عالي الشباب من لا أحد من من العرب في زمن الجيد هل لما يطرقنا نبيض يعبد افطار شخص ونفس الله ونفس الله ويشهد أنكم محمدا رسول الله نقول هذه الأعمال فبط ومشتش تحر إذا الصالحين، افطار شخص وجبعته أو جبعت الله وعقوله انتقرت عليكم اتحرك للا إله إله إلا الله والشان الآن يحضر الله وبطل وبطل الصور في الرئاس والكفاف الحم وبثالث ذلك ذلك من توضع راحت الولوم ودفع راحت للطهار وقل معجل فخرج من الضوء الأوليين حرج كان الانسان واحد يشترك للا الله وأرسل من هذا الله والطريق ويسوون والطريق وهذا ثم جاء الله بهم يا عاصفة عليهم جاء عاصفة عليهم جاء سيد يا, عفو... يا, رجل. يا مجد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد فهذا الضوء هذا النجاح وهذا الحظ هذا الطاعة هذا السر يصير أنت تكون مرتديا هذا الوجه هذه الشبه يريد أن آخذ هذا الموضوع هذا الموضوع نحن نقول نقول نحن نصل ما قاموا به الأصول ورسال الله نقول أنه لأن الأوثاع في جوء الذي يكون فلاح جبالهم متخلق معظمت النفاء منهم ويعبدوا الصالحين سواء على منهم من يعبدوا البلاجة منهم من يعبدوا الأشياء ومنهم من يعبدوا الله يا ذا الوجه وقالوا وَتَّلِلُ خَوْضُ تَعْلُمْ And that when you see وسيطره شعالا فإن رقموا بالمتدع الله محسين ورسيح فلما نزع من الضر يلاقوا شكور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مشكتين المشكتين الاوائل تكون الداخلي، داخله وعند المشكتين الاوائل حصلت شركه من المشكيله الداخله والمشكله الترو قابله وابحث شركه من المشكيله الداخله وفعلا كل منهم مش اسمه انا إلا أن الشتك تتارب بعض الله بالضهر وقت الضهر قال الله تعالى أنه لنا التفور وبدو لله تتنام الحجابة فوق الحجاب يجيب أكثر ويشفون فوقت المشففون في وقت ويوهده في وقت ففي وقت الى في حلب الحار والسعر في, في الباب حيث تكون وقاموا في العربة في النافية والشنس وخلص جاءت الشجة ورفعوا في وركبوا في البحر وثلاث وثلاث وثلاث يا الله يا الله لسوء معه كما قال مع الله عز وجل فإذا ركبوا في الهربة سبيل جعل الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين بين العباده فهو صلى بالعباده فان فلما يرجعهم الى الضب اذا سلموا انطلاقوا من الاموال وخرجوا من البحر ووصلوا الى الضبط اشركوا وعبدوا ودعوا رحمه الله فاذا في يجعل الله مصرصين للجين على مصرصين للجبار أقرص روحهم فلما رجاء من يمر أن يشترك وقال محر هذه وإذا في البحث ظل من تدعوه الى إلاه إلا. فلما رجاءكم من البلد أعرامكم وكار الجنسات وكل يوحد في وقت ويشت في وقت ما يجيب. لا بد ان ما ينفع في بعض الاوقات ويشتكي في بعض الاوقات لأنه لا بد ان يكون على معظم العرض على عدم تعطيل الموت إذا اذا ولدت هذه ها حقق الحظه تم تقوله يوحد في وقت في وقت هو على اما قالوا هو في هذه الأزمة المتاخرة فإنهم يشتكون في الشدة, والطربة والطربة والطربة. لحجة إلى الشدة فإذا في وقته وفي ولا فرق بينهم، بل يجادون لحد المعقول لكن جاءهم ستة وخمسة إذا ركضوا فهم جاءوا الشارع يا يا علي جزاد. يا علي يا علي يا حسين يا حسين يا عبد يا عبد يا عبد تحتاجين المعذرة. فإذا ركبوا ما إذا ركبوا فيهم وتلاهموا رأي الزاد ولا بهذا أنك مشتفي أو تعثرين أغلى وأشد وأبحس سبب لا يعني يارى المتقدمين في وقت يوحدون وفي وقت أما هؤلاء في جميع الأفعاد الشركين بل إنه في وقت شركين القرب ولا عجب المعبودات وكذلك هذه المشركون المتأخلون حاظلات من المتقدين من جهة مخرى وهي أن المشركين ومتقدمين إنما يدعوه الأنبياء أو يدعو الصالحين أو يدعو الشعر والأحجارة بخصف الله ليس بعضهم هما مصرحون متأخرون فجادوا عقل كفار ويعبدون كفر وفستان فبقوا يأكل يعبدون الكامل يعبدون مقفالح يعبدون, يعبدون, يعبدون النبي يعبدون شجار ويعبدون حجر أما المتأخرون فجادوا كفار تصادر أهلا شركة من الأولى هذه أسواح الحظة خواعد حظيمة إذا كانت من المسوح أدفت من المسوح واضحة ومن ضرطها سبيجي جده من له بينهما وبين المشركين والوحيين. القاعدة الأولى أن أن المسلمين عند بدرة الله صلى الله عليه وسلم ينظرون في الصدور المفيدة. فمن الله وما الله أعلم في المفيدة المفيدة. مصبوغة على صدور المباد. وحده الله في أكاله. وبعد ذلك لم يدخلهم هذا على وعلى الخوفين في الإسلام لا يتقاتلها الوحيد صلى الله عليه وسلم وفي مع يوحدون الله في رموهية فدل على حتى توحيد رموهية واحدة لا لأن لم يوحدوا الله في الهلوهية وعلى فمن وحد الله في الهلوهية ولم يوحده في الهلوهية ما يستفع النساء ترجل الله والله والخارم والعظم والمزدر يضم إلى ذلك يوحد الله في عبادك في أفعال حسن والمساء من دعاء وفرح ونذر ونصلاة والصوت والإنتاج الحج وركوع والسجوع المخجف وراغة وراغة وتوقف وشهاده وأبد المعروف أن أموشها لا بد ان الله في ولا وليس في توحده في هو توحيد الله في تعالى على الصقلوب وتوحيد لا كلا لا بد من غيره. ووحد الله في تعالى ووحد الله في تعالى حق. إذا القاعدة الأولى في فيها بيان أن المشتتين يوحدون الله في تعالى وربوبيته ولكن لو وحد الله في تعالى تصح. القاعدة الثانية أن المشتتين إذا ما عبدوا الوقان أو الهوكان والأشياء والأشياء أو البيائسة أو الصالحين حينما وجعالهم مقصودهم المرضى والشفى لا يعتقدون أنهم يخرجون ولا أعتقدون أنهم يخرجون فمقصودهم أنهم فمقصود أجهاء أنه عند الله من هذه المعبداء لها وجهة عند الله فهي تقرببهم وتشعر سماح الله الرحمن قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربون أي الله يجبهم الله ما يقربهم ولا يسعرهم ويقولون عند الله وهذا الطاق الذي تقربوه هو سترك الآية جعل الله كونوا في عبد الله وقالوا فيها والعنبي منهم الوجاه وقالوا عن على الصفة وهذه هي مغارة المستقيمة هذا نزر هل هي هذه السحرة؟ الآن عن القبور أنا رأى هؤلاء هؤلاء ينقلون حوارجنا الله يقلب الله ويشعرون الاسمنا تقول هالي مقارس الشفاعة التاريخ يؤيد نفسنا هالي هي مقارس الشفاعة الوحيد وقالتني هي مقارس لا أحضرنا توقيتها أجيشكتون الأواج أجيشكتون الشفاعة ونفسنا فالفاعدة أن المعبودات وتفاضلت فحكمها في وهو أنها كلها طاطعا وأن من عاكت نوعا من المخلوحة ولا ناقل طبيعا من عبر من جعا نبيا أو جعا غلثا أو جعا جدييا أو جعا جع الحجر أو الحجر أو شبه قاتل الجميع وكفر الجميع ولم والطاعة الرابعة أن المشفتين المتاخرين أغلق وآشق وابحث يوحدون في وقت ويشفتون في وقت في دبيع لا يعبدون المتاخر يعبدون أو قوم تصعد عليه في عدد بعد ذلك الطبقات ان شاء القواعد قواعد قواعد عظيمه نافعه اذا تعاملها وطبقها وهي في شربات طويله ولا معناها عظيم كثير قوي اذا سيرا قاعده في هذه القواعد إحقرها وعند تجبرها وعند تجبرها وعند تجبرها وعند تجبرها وعند الله من كل شيء قال الله الله أن ينبعوه يا حمال قصص نعم الى الله نعم هذا بتروح طريقتنا في اللهم اجعل هذا ولكن ممن ينبغي ان ليس له الله ممن ينبغي ان يكون على ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان يكون ممن ينبغي ان خير ممن ينبغي ان يكون الله في ان يكون الله أيقول <تصفيق> خير لا كعب هذا أما أن تفر <تصفيق> ما الله لخراف زوجة من الله هذا هو الله الله أما أن تطرق نحت حق الله لمغروح النار معيش لأنك مدفل صنعنا غيره نفع ولا ضرور ولا نور ولا حياة ولا مشنورة هذه أطلح والصبيح و الله مظلم وأطلح مستمع وأعظم الظلوك رسول الله وإنسان كيف كنت عن صريح الواقع الذي في شكال وقارنه ستيا لي أعظم وكثير تقول انا الله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 صحابة عرض لديهم كما نحن صلاة يعترف بقارن عندها على الشيء يعني ولا شيء نبغاها وتجارة ماذا صلاة صلية علينا نحن جميعها هو عرضها شيء أبي أذكر بعض الأشياء يعني قليلاً عرضه الشيء وكي أحضرتهم بها وضعهم خلبي وضعهم خلبي فذلهم وضعهم على نعم نعم كل ما المعروف عند العلماء أنه لا يغفر في الجهل إذا كانوا قد السليب بعد وزول القرآن وزول المجتمع إذن الله تعالى في الوضع كنا معذبين حتى نبعد ورحمه الأن وقد عبرتهم وقال روحي إلي لهذا القراءة ويندركوا فيه وقد فلعوا الوضع فهنا لا لحظروا الحق ولا يترجونا على الحق ليس عذرهم لأنها الأمر ليس فيها اما ان بلغت الدعوه فلا يطلع والذي اطلع في فتره ان لا تبلغ الدعوه فقط ان تطلع فيمتح ولا يوم القيامه وقال اخواننا اهل العلم ان عبدالمغرور اذا ردت عليهم ردت عليهم الحق ان يعلموا انهم في هذه الحاله مع ما وضح له لذلك المعروفة على العلم أن العلم في إنما إذا كان بسم ريال المهاجم أو إذا كان في أمر الزحيف أمر الخبيب أمر الواضح هذا لا أعلم نعم وبكل حال مناك على الشفل لا ولا يترح ولا له لا لا لا, لا على الشفل ولا يبقى في ولا ينفر في ولا عليه وهو يذبح لقبوهم او يذكر لهم او يدعوه من دون الله تفعل الشرك هذا يعارض مع رب الشرك لا يمارس ولا عليه ولا يزيغ رسول ولا في مقر ولا يصطدم عليه ولا يقرا ولا يحكمه اي تاب الله في الجاره رضي حظه لله الله ويقول اذا تراك قال لا يزعله ولا يستقبل حظه الى الله ولكن يعارض معهم المشركين وبادع عن سلفا يعارض فثبت عن مليون الله, الله, الله. الله, الله قال استلمت ربي في فقال استدادت ربي فئنا زورا قادر عربيت عدنا لك واستدادت فئنا الصادر فلا على على دين الخوف الجايد بعد قبل القدر الجايد هو على الله ويصنع فيه للمجحل ذو الذين الذي أمشى ترحب الله وجهنا ترحب الله ومشتكة لعمل الشيطان تفلع ومشتكة لعمل الشيطان نعم من فضلتكم تخرم الإشارة بأهمية الصلاة مع الجماعة وخصوصة الفجر والعفر فلقد تظهر متخلفون عنها حتى إما هم من أهل الصلاة والحيطان لا هذا هو الصلاة تخرج من الناس الفجر تخلوا عصرة الفجر إن كان يصليها في الوقت لكن, لكن ما يصليها يصليه بعد قدر الشمس لا يصلي بعد جماعة فهذه عرض أما إذا كان لا يصليها إلا بعد الشر فإن كان فاتت فوت الحرص ويجعل عصورة توقض في الساعة فهذا بعضون اللي فات فوت الزرص أما إذا كان لا يصليها إلا يصليه بعد يصليه الشرص للسمراء تركب الساعة على العدد والفطوط ولا يصليها حتى على ربما هذا على حرص حتى أستجمع من العلم يأتي يكون شافرا مركزيا تقول النبي صلى الله عليه الصغير بين الرجل ويقوم تقف الصلاة وليقوله تعالى كنت الصلاة كنت على المؤمن السابق ونقول ولو لها بعد الوقت لا تفيد انتها ولا يقول لها فهو صلىها في وقت لأنه ما صلىها في الوقت وليس الأول وقال على الروح إنه إن جنبه أعظم من الدزان والسارف والسارف الحمد والعاق الواجدين هم تعامل بربا وإنها وكذا وكده يستاهل العاق إذا كانوا صليها في الوقت قبل الصلاة الشمس هو عاق يتخلهم عجب عليهم وإذا كان لا يصليها إلا بعد وبعد المغرب فهذا متعمل فهذا وليه بذل الله سفر حتى أمت جمع عند رزة فلواجب الحذر من, من هذا القليل واتف على المحلم أن يعتدي للخلاة ويحفظ عليها ويحفظ عليها ويحفظ عليها الخلاة عمود بيه ويحفظ أحمد عليها الله أعضي عليها هذا الثواب قريب منه يقول أنا رجل من شجن بالدين والحمد لله ولكني أحيص على الاستيقاظ ونقرات الفجر وأضع بجانبي ساعة الاستيقاظ من النوم ولكني لا أقوم بالصلاة مع أني أصل الوتر قبل النوم وادعي الله قبل النوم أن أستيقظ بالصلاة فدنوني ما هو العمل لذلك إذا كانت تخذ وفاة الحرف والحريص أتبعوه في هذه لكن مع ذلك عليك أن تجعل مع الساعة وقصب على الإخضان وقصب على الأهل يقضون وعليك وعليك أن سلام مذكر حتى تصدر أما اللي يبانا لو تأخذ ما يصدر هذا سلام مذكر الزاعة مذكر وكل الشعور ويأسان حسن السعوية صعيم لله نعم. يقول حبيب الشيخ أن بعض الناس يتساهل في أمر أبنائه الذكور بالصلاة ويعلم أن من أبنائه من لا يصلي ومنهم من هو بالغ ولا يعرف الصلاة وكذلك لا امرئ بناته بالصلاه وهن كبيرات في السن ومع ذلك لا يصلين الا في بعض الاوقات ومن الناس من يزوج ابنته ممن لا يصلي ومنهم من يزوجها ممن من يسب الصحابه فما قتل ذلك جزاكم الله خيرا حق ذاتنا اختيار الامانه الشخص الذي لا يحضر اولاده ولا اهله ويعلم ان ذلك ضررا الا اقر بنكر ومن اقر المنكر وحكم وحكم تعالى ريال الله إذا كان يعرف أن أولاده أو لا أولاده أو لا يتخلون ويتركهم هو الواجب عليه الأمرهم ونهيهم تعليمهم وإنشادهم والغضب لله سبع عرشهم لله ينصحهم ويكذب فيها ويأكد بأن ينصحهم إلى الدعاء فإذا لم يخلي فرق الصافة الكليا به بهذا محتفظ فتاق إنسان ولا مفر. ألا قفر إلا من قبل أولاة الأمور عما الشهوط فلا ولعل من هذا إنه يكون جهاز البيش الذي يشرع قائل اللهود والمقارة والتفصف والعري والمثال عاليان لعل هذا من على المراضة الحيئة ويكون كل ووجب عليه أن ومن غير لأنه جهازاً ولا والأسطى حتى من الأسباب من واجب عليها بلا أن لا يكون أن تبقى لله ولا يكون الأمان والله يا أيها الأيام لا تكون الله الرسول وتكون أضائك الله تعالى <تصفيق> يقول أنا إنسان ومحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ولكن عيدي أني أسمح الأغاني وهذا حرام فما هو توجيهكم لذلك؟ التوجيب أن تبادل الخوف والإخلاق قبل خواسينها قبل, قبل الموت يعني الإنسان لا يدري الإنسان متى يفتعه الموت الواجب هو الندم. الندم على الاستخلاع عن الناس والندم على ما مضى، والعزم الصادق على عدم العود إليه والبعد عن الاخلاف والنذي لا يحسن ولا أستمع رغينا ويقبل على الستاء كتاب الله وحلقات والحلقات الجروس العلمية وإذا عدت وما فيها من ما فيها من ويضغل على الأحيار ويصحل على الأحيار ويسألهم بعد الأسراب هذا هو رسيحة نعم يقول أخي الصغير وعمره 26 سنة لا يصلي في المسجد مع الجماعة ولا تنوصلي البيت وقد نفحته كثيرا جدا ما هو العمل معه العمل أن تكرم فيها ولا فيها وتطلب من إخوان الدعاء أو من دجال فسبح يساعد في رسيحة فإذا استمر على ذلك وخلنا في الوقت تهتروا لا يفيد تغضب دعا له يصد إلا هذه تستحق الهدف لأن هذا يفيد فإلا ولا تهسه نعم فالشارك الصلاة يخلد ثمنا ويرفع عيضا بهذا إلى البحثة ما حتى يُعجب السجن والضبط لما يتخلّب عاجبا عنه ما هنستداء وإلا هنحكم على انقار في الجنه او بالضرب حتى يتوب ويصلي مع الجماعه نعم هل الصلاة الصلاه يخلد الطلاب الصواب انه, انه خلد في النار وانه شعر بعض الفقراء المتاخرين يقول كفر اخر ولا يغفر الا اذا جحدنا والصواب انه يغفر ولا يغفر بقول الذي يزكون بين الرجل وبين الكفر شرك الصلاه وقال العقل الذي بينه وبين الصلاه بلغه ربك كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه في العقل حد طعام والذي يستطعون هو شعر فبقية الصلاة في الصلاة، الله سبحانه وتعالى. ما حكم لبس الجينز وتقييم الثوب والقصاص واليمات؟ ايش؟ لبس الجنس الجن؟ لا لا ينبغي أن يكون صغيراً، صغيراً حجماً من الألوان. فالوضع هذا توبي يكون يكون وحلطان. والأحسن لا بس يبث ثلوات أصابها هذا وارحة للوضوع من الصلاة وإلى ترواتها فلابا لكن قام يكون ضيط قادع جسد فالله يسد أو يكون لباعة يختار قيماته شيء قافي محلو قول النبي صلى الله وسلم لا تشاء ما إلا في ثلاث وذكر منها المرأة هذا حد صحيح الشق في ثلاث وفي ان يكون شما في مثل المرأة والدار والدار فمعنى أن المرأة أن الله قد يجعل في بعض هذه العيال شغل إذا قضعوا شغل من هذه المرأة إنه يكلها بغيرها وخلفها وإذا قضعوا شغل من الدار من الدابة كذلك جاء الله صلى الله عليه وسلم أنها تسقط ويسقط عنها وكذلك السيارة يكون مقابل الدابة متعب عليها المساعد وكذلك الدار الجافه الدار قد يحصل هو سائد مما جعل من المراه المخازنه يرثون دخلناها للدار فمات اولادنا ارجعوها لمينه هو قلنا الى اقرب سائد من الدار يغيرها او الجافه او السياره يغيرها او المراه قد يكون بعض الاعياد يبيع الله فيها شغل قول ما هي نصيحتكم لرجل يحب وليعمل الصالحات وما يطلب منه ولكنه أحيان تأتيه شكوف الشيطانية في بعض الأمور الغيبية على أيضاً ألم الشيطان الشيطان هو الذي يمجح من الشيطان عند في الله أو في الملاعثة أو في الجنة أو في النها تستعيذ الله عن الشيطان وتبعه وإنه بالله في هذا الصحيح أن الشيطان يعجب أنه من خلق من خلق حتى أتكون من من خلق الله فإذا وجد هذا الشخص إلا قد ها رسول الله بالله والله رحض الله وصوله سن يريد ولا نولد ولا يكون له كفر حمد رسول الله عندما في ما لا من يعني قال قال قال لا يعني كثم الوصف ذلك فالتعوام ومحاربتها ودفتها ووصف هذا مستطاب يجب عليك الإنسان الله ويقع التفكير فيها ويرد فيه تعب المشيء أو الظديو لا ولا فيه. حيث الجمع بين نسع المتعدي الآخرين وفعل كثير من ائمه الإسلام في العزلة والانتراب عن الناس وكفرة العبادة والطاعة هذا غلط ما ينبغي للعالم ان ينعزل عن الناس العلماء ورق الانبياء ما انعزلوا عنه ندعوا الناس واقتروا بهم وعلموه ما ارقدوه للعالم ان ينشروا يعلم الناس بالناس على هذا. علموه هذا ليس من العالم يقول انا رجل كفيف مريض بمرض, بمرض أو مرض غريب وعرفته على داخلا من ذهب علاجا فقال لي بعض الناس ان هنالك رجل من من يقرا على الناس القران لعلك ان تذهب اليه فلما ذهبت اليه وجدت يجلس في غرفه مظلمه وجاءت رائحه كريهة ويشعر النار ويجعل فيها ما يثير الدخان والروائح الكريهة وقال لي أفت خلانه واسمه كذا ومرضه كذا وعلاجه كذا ولكن لا اخبرك به حتى تعطيني خمسين عنك ريال فهل يجوز لي أن ادفع له المال طردا بالشفاء وما حكم ذهابي له وما فحة هذا الرجل مع العلم أنه يوجد مثله في كثير من البلدان حتى بعضهم يمكن الانتصاب به بالهاتف واخذ العلاج منه بتحويل مال المال له فما حكم ذلك هذا الساحر هذا الساحر مشعوي عز وجل سنويل <تصفيق> هو العلاج عنده وسؤاله في الوعيد الشديد ولماذا عرفه ساره عن شيء تنفق له ثلاثه من اليه مجرد السؤال ولهذا لاقر ماذا انك ساهي ان تصدقه وما يقول فقد على محمد صلى الله لا يجلس للسحر ولا ولا سؤالهم ولا علاج بل يجب مقاطعتهم ويجب على من العلم ساحر أو كاهن أو رجل أو رمال أو يخط بالرصاق على الراس ويفتح الشتاء وكتاب في الزجار أو يقرص في الطراب أو يقرص يمر في النجوم ويقرص عن الحظ أو يقرص الشتاء ويقرص الجن كلها ولا يقف سحرة جايز الاهتنورين ولا سؤال ما على من عرف أحدهم يقضي إلى واحد حتى يقضي الشتاء في سواهل وإلا قصر أو لا حدهم وفاق هذا كفر يدعون غير ويخطرون بالله ويعبدون الشياطين ويأكلون أموال نحن بالله ولا يجب سالكيان إليهم ولا سؤالهم ولا العلاذ عندهم وإذا شعرتهم وعارزت عندهم فأنت على حفظ يزينك على حفظ فتك الله وإحناهم ولكن العلاذ يكون بالرغية الشرعية تقرأ خاتفة تقرأ خاتفة تقول الله أحد تقول أولو ربنا تقول أولو ربنا, ربنا. تقول كرسي أو تقول قراءة طيبين معروفين بتبع الكتاب والسنة لأنفس الطيبين معروفين يقرأوا القرآن صحيحًا يعودونه فيقولون بآيات من القرآن أو بآيات النبويه الله موصينات الناس الله لا في شيء الله شيء أو